120. فنستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم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 وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن ذي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو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 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أثروا الناس ولو حرصت بمؤمنين